وفا كانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن نجانا ما كانت مرصدا للطغين مآبا لابسين فيها أحقابا فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء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 جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملأ